نصائج في عشقك يا بدي حلال حصريك على موقع مردك ليه طريق بعشق هواك يا بيت بطلت أشرب دخلات يومي وانا حازين ما فرحتش يوم يومي وانا حازين ما فرحتش يوم وكدين مني فرحي Oh, كنت <تصفيق> تاي ولاقيتك لي طريق. انا قبلك كنت تايه ولقيتك ليا طريق جيتي وسعت الدنيا بعد ما كانت دي الدنيا بعد عمري معك بيجري وفي وحدي الوقت ما ورا دي بحال وبقول مبسوط عايش ورا دي بحال وبقول مبسوط حزني زي ما يكون فيا مربوط عزني زي ما يكون فيا مربوط همي معايا عايش بالصوره والصوت همي معايا عايش بالصوره والصوت انا مكنتري خيانه هيجيلك